إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم, وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون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 وأتهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن ولا إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر الكوافير ما أنفقتم وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلكم حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ إِلَى الْكُفَّارِ فعاقبتم فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات نبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن, ولا يقتلن أولادهن